إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِنَاسِ بِالْحَقِّ قَفَ مَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ இம வீமியோகி اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ غَيْرَهَا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملكا مَا وَاتِى وَالارْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 قُلِ ٱللَّهُ مُفْرِطَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِيمٌ مَّا تَعْمَلُونَ وَٱلشَّهَادَةِ أَن تَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ فِى مَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لفتدوا وَبَذَلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ